مقدر شنه على عيني شايفه وما جاش في بالي الريق دي اه يا سحر علي حاجه فوق خيالي مقدر شنه على عيني شايفه وما جاش في بالي الريق دي اه يا سحر علي تعلقت في ثواني بحبيبي حبيبي يا نصدف نقلب كتيرة ولا جرب قلبي حيرة سلمت في يوم و